وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذا اليوم المبارك الثالث عشر من شهر شعبان لعام وثلاثين للهجرة الموافق العشرون من شهر مايو لعام 2016 عشر للميلاد نواصل دروسنا المتواصل دروسنا المتواصله من كتاب الاصول الثلاثه للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبشرح فضيله الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى بركه ستابقه صالين وسدا زلنا درسي نا كتاب أصول الثلاثه نا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كمون زجلصه زلو الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى نقد سلم عن مع جمعه معلتي 10/3 شعبان شحن 483 شوع التجريه كمون 10 مايو قلت شحن 10/6 ميلادي باركس بزعبه اركان الايمان ان وسدلنا اسند معندتاتنا ايمان شدشت مخانن تقيسنيره امتى يتطولنا مالتي وكتبه رب سبحانه وتعالى كتب كم زورده اذا كتب زيدماني لهدايه الناس ده كسبات بو نخ من روحه بحنقولو نخيكادو بل انما بتشرع عزيز وزله بو نخ من روحي له ابذ تفلالي جزيات نزتفلالي انبياء رب سبحانه وتعالى سبحان كتب اوردو لذلكذي كتب زورو ربي خن امن ازي كبتي اركان الايمان مخانومه لت الكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب كتب بسحاف كنبلن كلنا نحاذا كتاب تبلو نبوز حدما كتب متحف تنبلو مالتي كتب تبع هيلو زولودمان منتايو اي مجموعه مالتي كتب مالت مجموعه مالتي تاكبه مجموع نجر مالتي, تأكب مالتي. منتاي حروف وجمل اندرت اكي اكي بكايو اتخيتاب نبعلو كتاب ببارسل حروف اكي بوزلو كلمات اكي بوزلو وكتيبه نابولون برغيد وبطولون نبل اذى اتم سراوي التاكيبهم سلاذلهو بهم كتيبه كتب كتب زوجه مالتهم سلاذي كتب زيات ترغمه بونكونه دحركنا مالتهم والمراد بها هنا الكتب التي انزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم لينصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة الشيخ بن عثمان رحمه الله انتهي بالالو مالتي كتب دماره بزوردو بزي ناب الرسولات رب خمس ورده موخاني رحمه للعالمين رب خيرها لنا مسبله بزي كتب بزي نخمرح ربي كتب اوريدو ليشروا بها الى سعادتهم في الدنيا والآخرة ابتي رحسنا الدنيا نا اخرا دماني نركبو بزي كتب بزي سلازي كتاب رب اوريدو زلو رحمان زي كتاب زين تزي وريدو نيرو نحنا تو رسولات رب خمسيلو اله ماي منغارونا نيرم ماليت سلازي كتاب زي رحمه ين عنا كتاب قران رسول صلى الله عليه وسلم الاخمون رحمه ين اوريد كمون الرسول صلى الله عليه وسلم لاخو مالت اجد ماني اب اخيرا اب الدنيا نا باخيرا من انت روح ساعات كنكون اتوم بز خطاب زعام برسول الله صلى الله عليه وسلم زعمنو اب سعاد الله ولي الله الرحم وهم سعداء في الاخره ربخ ابوم يقبرن اتوم من بالله يزبلو خني شقاوه قرص السنه تكبر حزوم كفروا بالكتب وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم والايمان والايمان بالكتب يتضمن اربعه امور بكتب كنامن اربعه نقرات التغال للشيخ بن عثيمين رحمه الله اذا اربعه زيات نحزا الاول الايمان بما الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا مجمر يا بحق خبر ربي خمس ورد ذا الكتب زيات رب خمز ورد الثاني الايمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقران الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كلايدماني بفول ايمان كنامن بشمو شمون دحرفلتنا اذا كتابزي شمو ربته تقوسو كنامن له كم قران مثلا ناب من وريدي يا شباب ناب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقران كنامن والتورات التي انزلت على موسى صلى الله عليه وسلم رب غاني تورات من نبي الله موسى اورد لهم عليه الصلاه والسلام بتورات ونكن امن مالتي اتحققني يا ز ورده التورات مش زي اليهود حرفهم وزلو كذلك والانجيل الذي نزل على عيسى صلى الله عليه وسلم كم وان انجيل وريدي قلت انجيل بحقنا بنبي الله عيسى عليه الصلاه والسلام نامن لنا اما تحريف زبور اللوز وسخ ولوز حج زله انجيل ازي اين عم محرف سلا زخن والزبور الذي اتاه داوود صلى الله عليه وسلم كمون زبورنا داوود عليه الصلاه والسلام كم زوارده نؤمن واما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به اجمالا اتزين فولتوكن ضروري ذو لناخذ نامن شو موسي فلتناي مالتي وصلن صحف صحف ابراهيم ايش وموسى اذا صحف ذو لنا مالتي لكن اسماءته تتقاس الصحف زوردل له مالتي خبربي ازيج اجمالا بحف شو نامن له يغبى اذا تخليتي الثالث تصديق ما صحى من اخبارها اتي ورمتي جلب زكتب كنامن له لنا مالتي كاخبار القرآن اب القران كله كابربي خمس متزه زوره تاع تزق نامن معناتو نايز حالفز بتاقران تقيسه ومالو نايز مسون انتي خوونيو كل قران تقيسه له مالتي كموند حرق قبر انتي اخ قاسم انا تقيسه له قران كمون اب جنن تهلو اب نار تهلو كلذي رب تقيسه وي مالتي ابو ران خبر رب ذهبو مالتي واخبار ما لم ما لم يبدل او يحرف من الكتب السابقه كمون اخبارنا كنه حج زنبره كنامن لكن بشرط انت دادي تغيره كمون انت دادي زي سرزمو زي حرفه مو كتب السابقه فاليهود والنصارى كتب وريدومي واهل الكتاب لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كابتز مزو انت زي تقبلوا كفار وزي مسوم زلو حجي محرفي إنجيل محرف يجيه محرف وتورات محرف بازين احنا باسم محرفه زي اينا لكن رب زورو ابن نبي الله موسى قومنا ابن نبي الله عيسى زي تغيره زغونه بازين امنلنا مالك الرابع العمل باحكام ما لم ينسخ منها كمون بت احكام دم بت كن امينا ابتكبر كن وعلو لكن ما لم ينسخ منها دي تدمسسند خركويل ابزن كل الكتب ابو قران ناسخ ومنسوخ قالو الشيخ والشيخه ان زنايا ترجموهما البتة تب الايات تغراني هل اذا اي زياب زياب بزغي زين لا ف حكم زيات تناسخه حكمه وتا قران نبعه تا رب سبحانه وتعالى انه ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها كما تبلت نمص ويكم ادما حكم نمص رب سبحانه وتعالى فبغاث زي قران زين مصالح العباد ووريد زله مالتي توحيد اتغاليل يركب كمون قصص نايزه حلفوا انبياء مش حزبهم زنبر كمون حلال والحرام كله زي اتغاليل له ما فرطنا في الكتاب من شيء ربز قدفه يبل كله احكامه بالناي مالتي لذلك بي ديت انسخه ديت سرز زله بؤو جرنا خنكي اتشدن ناتو اب قبره له والرضا والتسليم به كم اون كن امنلو راح زي كونسي حقنت ناتو ارقصنا استسلام كنقبل كنقبله ما له اب له سواء فهمنا حكمته او لم نفهمها تتي حكمه ناتون فهمنا يوم حكمه فيمنا لا نتكبروا اتي حكمه ناتو سبب من انتهى تدريز اللون ده زي فيمنا يقول ابتكبر كانوا عللنا قالوا قالوا احكام رب سبحانه وتعالى سبب ناتو تغيسوا مثلا رمضان اتلوا خيرزوا خيرزوا رمضان يبرنا اللهم بلغنا رمضان واعنا على الصيام والقيام وتقبل منا يا الله صالح الاعمال فبجان رمضان منتاي وصيام ربي او جويد ما عزيز زولون دحرينا مالتي ابتا اخر ايات لعلكم ها شباب تتقون من تنعيك تفرحون وفعلا حد صائم انت مجرى الدم نتو ضعيف زخول يدكم سلازي شيطان مجرى الدم يقوي بتيناي دم سراور مالتي ازي ضعيف بالزخول لذلك اتي ابزمذ وعرز نبر رب سلمنا اب تاريخه يقل التزم بناج على الاقل يقل لا مساجد خيدون تري ولا تصالات قد يفوز نبر اذا تعي فر رب بكاتسيا اذا حجي حكمه ناتفلتنا لنا ما لتي حكمه ناتفلتنا يقول له مثلا تعبد العباده محض لا العباده غير محض وعلمانه معقوله المعنى وغير معقوله المعنى معقوله المعنى مالتك ردنا يا خيلي سبب حكمانات كم ذا صيام تقصكم وغير معقوله المعنى من منتهى تعزله انت ايش السبب كاين فلطون نخلينا مثلا وضوء بما يركت حظه زلقه قد نرسح كامله مالتها يكون تعبد لله عباده محضه بله رب عزيز ان الكات قبر الله كماثا كن درهس بالليل قادرون عند حري لو حداسب انت انا نبلو مالتي ازيا نايذونا نايرسحت ايكونت ازيا عباده محضه سلازو ذوق بربله ربسلا زعزه التحكمه يمكن تنبصحو اينخل سلازي كل الاسلام ويسلم تسليما قامت رب سبحانه وتعالى زبله مالتي فلا ربك لا يؤمنون اي امنون لرب سبحانه وتعالى حتى يحكموك فيما شجر بينهم اب شيء يختلفوا لو زلو نب قراننا بحديثه زي تماليسوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله زي امن امنوني لرب سبحانه وتعالى حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في صدورهم حرج حرخ رخب لبهم كصني خبلن بقرانن بحديثن بفهم السلف كخذ الله ويسلم تسليمه حرخ رخط راح زي كونه زي استسلام كول الله استسلام لمن مالتي لله سبحانه وتعالى طيب وجميع الكتب السابقة منسوخه بالقرآن الكريم ازي اخاكم ابن الله كل الكتب قران دم سيسول ده قران ممصاكن لا اب انجيل كم زي عن كذ كم زي الله اب توراتون كم زي الله مبان ازي والعياد بالله ان قران طرح فخنياته قران نقول دم سيسوي رب سبحانه وتعالى تعالى قال الله تعالى وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه سوره المائدة الايه 48 االقران تعالى رب سبحانه وتعالى وانزلنا اليك الكتاب بالحق بحق قران زي ابنك قال يا محمد صلى الله عليه وسلم اوردنا لك لنا مصدقا لما بين يديه نتقدم يوزنا بكتب انتاي قبروله مالتيو حقنا نايقن محجي الراقس اذا قران نايتورات يقول ناي انجيل من الكتاب ومهيمنا عليه كمون تفضل بارك الله ومهيمنا عليه مالت اي حاكما عليه انتاي غيروله قران فريد هو ففقد احرق القران مو وراده حدسه انت تورات انجيل كبله ويد ما بتورات نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم ورد ازي تقبالنا تيابله مغنياته قران رب سبحانه وتعالى كل احكام زبره بالقران تقليل وي قرآن دم ما نقول كتب دمسي سوي بيجك حنت قران قال قران كتابي بلنان اتزوجت زي رسول صلى الله عليه الصلاه والسلام كم تزبلوه زخونه يهودي زخونه نصراني باي سمع عند حزي الا كان من اصحاب النار تب اصحاب النار زي كفيري مالتي وعلى هذا فلا يجوز العمل باي حكم من احكام الكتب السابقه الا ما صح منها واقره القران بس نغير بتي كتب مصحف تزورده قد من القران بوخ نسرحه قلنا الا قران بعلو دراقه صد دخركوينه قران زامن له تخوينه القران سلاذ دغفو بو نسرح لكن جزاكم الله خيرا بتناي قد محجي زنبره كتب التورات والانجيل بو خنسرح يكونان القران مسورد ابزوانزي تشكيك الله سبحان الله يهود ونصارى كتب وريدوم نعم كتب وريدوم وؤمن بالكتب لكن ابغي زينب الله عيسى ابغي زينب الله موسى زنبر مو خانيت نبي الله موسى ونبي الله عيسى عليهم الصلاه والسلام نعم اللينا كذبنا لعلق امم سب كتاب عندهم اي كفرون يلومون شكز اتولوا ما الله سبحانه وتعالى ان تقول لم يكن الذين ايش كفروا اسلموا يبلنا لم يكن الذين كفروا رب كفار له منهم من اهل الكتاب يهود ونصارى كفار لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه اتى حكم مسمت قران والرسول صلى الله عليه وسلم مسمت اكلته مقيله مباتي زعمنا امينون ابيسلمنا اتي زخفر اد ما خفير فبقى الكفر الا تحكم مسمت مجمرت كتاب يريدون يروا بو حساب يخذو بثناتهم دين مؤمنين يمر بحرايق تحريف متى دحرزيره سبحانه وتعالى رسلات سددوا بدحري عيسى دم صلى الله عليه وسلم اخر الرسل ليقوم بدحري زغن بجا نبي بهذا اللي بدح الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب بهذا اللي بدح القران اذا سلاذونه بلنان يهود النصارى كفار مخانوم والايمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها بكتب كنامن انتهي الثراتات اللو ادمانتاي وصيرتالو الأولى العلم بعنايه الله تعالى بعباده حيث انزل لكل قوم كتابا يهدهم به مجمر يا رب سبحان وتعالى انت رد ان كتبك ورج كله شللكم زيبلنا بل انما انت هداه سلاذ دليلنا كتب اوريدو امهاني نتوم قدمنا زنبرو حزبون هدايه سلاذ دليل لو كتب اوريدو له مالتي اذا كن حجه صباح نقهو رسل الريخان يرن ديال اخاتك بالربي كتب اوريدا ندخل وام محمد صلى الله عليه وسلم امه وسط لنا اي شهود وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شهود مالت مسكرت مالتي قيامه معلتي ما يهود والنصارى اتوم بقران زكفروا برسول زكفروا كفروا مخانوا نحنا خن مسكرينه قران وريدكم نيرو قران وريدو خللكن بالقران اي امنكم ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم اي امنكم لنا قيامه معلتي نحنا خن مسكر مخانا ربي ابو قران تقيسنا له مالتي امه محمد صلى الله عليه وسلم كن مسكر مخانا مالتي لذلك ربي سبحانه وتعالى كم تقدس بانا بتيهدان هنا كم اون شللكم زيبلنا يردعنا ذي كل كتب زوردهو مالتي نقول له مالتي كم اون نحن امه محمد صلى الله عليه وسلم آخر الامم والرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسل الثالثة الثانيه قال اتماماتي العلم بحكمه الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم كنؤمن ما له مغانز امنت زي علمي بعلمي كنؤمن بحكمه الله تعالى باتي حكمنا يا رب سبحانه في تشريعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب احواله ما يناسب احواله رب سبحانه وتعالى نعوم زتعم نزوله نخلله حزب نعوزتعم غيره تزازات وارد ني نورمالتي فصيامنا ي... ايه محمد صلى الله عليه وسلم يختلف عن صيام اليهود والنصارى ابتي فروع مالتي ابتي عقيده و... وحدانيه الله حدي لكن ابتي كيفيه العباده كيفيه الصيام كيفيه الصلاه يختلف وكل في النهايه عباده لكنتي زقر ما بزوانزي از يوم كتاب اريدوه منديو اي تردؤ منكو يديو كما يجرنا عينك كفار نبلوه اذا يوم بدينو اخذو زلو رب سبحانه وتعالى يقول لكم دينكم ولي دين حد حسب حساب زردؤ تردؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاقي هم ما امنوا برسول الله صلى الله عليه ابزور تصنع لا برسولنا امن الناس بولو اسلمنا زي تقبلوه فهم كفار ولكن كتب يردون مالته ورب سبحانه وتعالى ادما نقول حزب نعوذ تعم غيره كتاب كم كما قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجه سوره المائدة الايه 48 نقول لكم ان رب سبحانه وتعالى شريعه ننتكم قرنا لكم ومن هاجه امرا أم رحمه مالتي انت توحد حنت لكن ابتي كيفية العبادة رب سبحانه وتعالى ان كلنا نات هبوه مالتي فبقى كمزبلكم ابتي سجدة يختلف ولذلك عيسى عليه الصلاه والسلام بس ورده كبسمائي مالتي وهو من علامات الساعه الكبرى نزول عيسى عليه الصلاه والسلام فبقات الصلاه يا شباب بسجده بصلات نايمن مالتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك مهدي المنتظر يتقدم وعيسى يصلي خلفه عليه الصلاه والسلام اذا انت يا ردكه انا نبي اورجيني اي ابن يخمان عيسى عليه الصلاه والسلام لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تايله ولو كان موسى حيا لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه والشيخ الغباني رحمه الله كله زي دقائق ما ندرسها مالته يعني قال لي خبت لنبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ري امه الرسول صلى الله عليه وسلم ايه يا ابن الخطاب انت ايش تريد انزل انت ابن الخطاب انا عمر بن الخطاب رضي الله عنك انت اي قحز كاز اللغه لا تورات حنتي نيشتي يقول كل تورات هيكون نكمل انا ما جاكم كله حب هدايه الرسول صلى الله عليه وسلم انكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنزيره لو كان موسى حي بعد موسى كتاب ورده تورات ورده موسى عليه الصلاه والسلام حياب دي زي بهوه تزنبرنيرو ما وسعه الا التباع والله نعيم تقتل الرسول صلى الله عليه وسلم له نعيم تقتل موسى بعده عليه الصلاه والسلام ما بانك اتبع موسى بزوانزي قران زي تقبلوا ولا الرسول صلى الله عليه وسلم زي امن جزم كفارم والعياذ بالله لكم دينكم ولي دين لا امور الدنيا تجاره وبيع شراء ززلي لكن تعاقيد انتم تشكيك زقبر الله بزغتنا والعياذ بالله كتاب اوريدو من بدينو محمد بدينو موسى بدينو عيسى بدينو زبل والعياذ بالله لا دين يا بلومن ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه بجكاسل من خلي ديننا بزغت وهو في الاخره من الخاسرين فبقى اذا فكتب محرف سلاذونه ابدا كم ثاني عمر الخطاب الثاني كانت حزوز وبقولوا انناول التورات محرف زغانات كن قربان يا بلنان ما بقى بالقران احكامه ابن نازل له توحيد كل احكام بوغن كاين رب وفقنا نده بالكو ابزربيعصو ساعه خلاله وجزاكم الله خيرا اكتفي بهذا القدر هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته